إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ لِلْمُسْتَقِيمِ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رب بِكَ عطاءً حسابًا جزاءً من ربك عطاءً حسابًا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فَبِأَيِّ رب آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالْأَرْضُ وَالْمَاءُ وَالْجِبَالُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالَّذِي سَخَّرَ الْمَرْأَى لَكُمْ فَابْدَؤُوا الْحَمْدَ لِرَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ فِي يَوْمٍ يقوم الروح لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ذَلِكَ اليوم الحق فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَٰهِ رَبِّهِ مَأْوَى سَنُشَاءُ اتَّخَذَ إِلَٰهَ رَبِّهِ مَأْوَى إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ وما قدمت يدا إننا انضمنكم عذابا قريبا يوم ينبئ المرء ما قدمت يده يوم ينفر المرء وما قد قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن مان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا سَتَسَابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا سَيُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ, يوم ترجف الراجفة تَتْبَعُ هَوَادِفَه تَتْبَعُ هَوَادِفَه قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَه قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَغْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَة قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَة إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة سَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَة فإذا هم بالثانر هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى؟